من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء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 فَنِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْظَلَ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْلَمُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم ص م م تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من بئ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إِنَّ فِي الْعَالَمِينَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعَيْنِ يَسْتَضْعِفُ ضَائِفَةَ مِنْهُمْ يُذْبِحُ أَبْنَاءَهُ وَيَسْتَحِيْنِ سَأَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِلِينَ ونريد أن نم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أيمد ونجعلهم الوارفين.